وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة نحمده جل وعلا ونشكره ونبجله ونعظمه أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات مباركة ونسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين مع حصة جديدة من دروس شرح لمعة الاعتقاد ودازال الكلام معنا على طريقة السلف وكيف كانوا يتعاملون مع الصفات طريق السلف الذي درج عليه في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام الله من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله والاقتداء بهم في ذلك واجب والدليل قوله تعالى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضو عليها بالنواجد وإياكم ومحذثات الأمور فإن كل محذثة بدعة وكل بدعة ضلالة والحديث وهو الإمام أحمد وأبو داول والترمدي وقال حسن صحيح وصحار ألباني وجماعة السنة والبدعة وحكم كل منهما أولا تعيف السنة ما هي السنة في اللغة؟ ما تعيب السنة في اللغة؟ م? ما هو تعيب السنة في اللغة؟ الطريقة ما زال الطريقة. واصطلاحا وفي الاستلاح. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في الاستلاح تعرف السنة في الاستلاح نعم في الاستلاح نعم ها كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هم او ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول او فعل او تقرير هم أو صفة خلقية أو خلقية وهناك من أضافها لهذا التعريف قبل البيعتة وبعد البيعتة قبل البيعتة وبعد البيعتة لأنه كانت هناك إرهاصات قبل البيعتة كالحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور كثيرة كانت قبل البيعتة تدل على نبوة حبيبين محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو تعريف السنة من الناحية الصلاحية واتباع السنة واتباع السنة واجب لقوله تعالى نعم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله والسوط حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. عضوا عليها بالنواجد. يقول هذا وتعييف السنة وتعييف البدعة. ما هو تعريف البدعة من الناحية اللغوية ما هي البدعة نعم ما هي البدعة نعم ما هي البدعة, ما هي البدعة؟ ما كان بغير متالين سابق جيد الشيء المبتدع شيء المحدث نعم الشيء الجديد والمحدث نعم أو المستحدث نعم جيد ما <تصفيق> على غير <غيمة> متالين سابق <تصفيق> أحسنتم <تصفيق> Färdoms till är 다가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 طيب في الاصطراح نعم ما أحدث في الدين ما هو الشيء المهنة في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من عقيدة أو عمل وما هو حكم البدعة ما حكمها <تكتفل> ما حكم البدعة <تكتفل> نعم حرام تمام الحرمة حرام الدليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول ما من مباد من تبين الهدى بعد ما تبين الهدى <تصفيق> ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونطره جهنم وساءت مصيرا نعم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأما الآثار الوائدة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه قال المسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل والمتوفى سنة 32 الهجرة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تبعوا أن يلتزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص من غير زيادة ولا نقص ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا ولا تحدثوا ولا تحدثوا بضعة في الدين فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم إسلام دينا يعني هذه الآية هي مانع مأانع وباب موصود ضد كل من أراد أن يأتي بشيء في شرعنا وفي ديننا. ولهذا قال ولهذا قال أحد اليهود لعمر رضي الله عنه آية وارك الله فيكم قال هذا اليهودي لعمر رضي الله عنه آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال والله إني أعلم متى نزلت وأين أنزلت يوم الجمعة بعرفة فلا يحتاج الدين إلى تكمين فلا يحتاج الدين إلى تكمين فقد كمل بفضل الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وأما آفاع التابعين رضي الله عنهم يقول أمير المؤمنين عمر من عبد العزيز رضي الله عنه خولا يتضمن ما يأتي وجوب الوقوف حيث وقف القوم ويعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كان عليه من الدين عقيدة وعملا لأنهم وقفوا على علم وبصيرة ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أولى وأحرى لكنهم وقفوا وتمسكوا بما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وما أضاف شيئا كفاهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله من أحدث في هذا الدين بدعة يرى أنها حصنة فقد زعم أن محمد الخان رسالة إذن هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه يقولون بلسان الحال بأن محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ أي ناقصة هنا هم من بعده ليتم هذا الدين من ابتدع عبد عتى يا أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان رسالة أعود بالله من قال بهذا القول فقد كفر فنبينا أدى اللسالة على أحسن وجه صلى الله عليه وسلم يقول دائما أمين عمر بن عبد العزيز إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي ها؟ انتهى الأمر هؤلاء الذين يبتدعون في الدين ما ليس منه فقط هو حب المخالفة وإلا فقد بينا نبينا وبين الصحابة أعظم بيان لا يحتاج أي واحد أن يأتي قد أحسن من ينتهي لما سمع الله يكرمك لسنا في حاجة إلى من يأتينا اليوم ويقولنا إفعال كذا وكذا من باب التسهيل والتيسير يقولون وكأن السنة عسرت ولم تيسر والسنة كلها تيسير بفضل الله تعالى في صوت يقول أمين المؤمنين عمر بن عزيز أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا جافيا أي بعده، والجفاء هو البعد ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا من الغلو والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير لله ذا العمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وأما أقوال تابعي التابعين يقول الأوزاعي حضر رحمن بن عمر عليك بآثار السلف وان رفضك الناس الله اكبر عليك باثار السلف وان رفضك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوه عليك باثار من سلف اتبع طريقه الصحابه والتابعين لهم بإحسان لماذا؟ لأنها مبنية على الوحيين والله عجبا لمن لا يقتنع بسنة رسول الله ولا يقتنع بكتاب الله ويقدم قول شيوخه على الوحيين وعلى أقوال الصحابة وهم التلامذ البررة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بآطار من سلف هذه الآثار كلها مبنية على السنة ومبنية على القرآن لا يضل صاحبها ولا يشقى ومن أعود عنها فإن له معيشة ضنكا أليس من الضنكي أن يعيش الإنسان حياته في بدعة يتقلب بين البدع. نسأل الله السلامة والعافية وإذا رأيته لسان حاله يقول والله إنني في حالة لا تحمد بخلاف أهل السنة كلهم خير وبركة والسنة خير لأصحابها وخير على أصحابها في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أهل السنة واجعلنا ممن يقتدون ويسيرون على آثار السلف عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك هذه سنة الله في خلقه أصحاب الحق والمنهج الحق والذين على سنة رسول الله يقصون ويبعدون ومن يقرب إلا المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله بالليل والنهار ويحائبون سنة المصطفى لأنه ما ظهرت بدعة إلا وزحمت سنة أو ربما دفعت سنة وإياك وآراء الرجال إحدى آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إياك وآراء رجال وإن زخرفوه جملوا اللفظة وحسنوه فإن الباطن لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه فالباطن يبقى باطن حتى وإن زخرف وأطلقت عليه الألقاب والأوصاف من أجل تزيينه وهذا هو التزيين والله المستعان <تصفيق> مناظرة ساقها الشيخ نعيمين رحمه الله جرت بين شخص يدعى الأدرمي مع صاحب بدعه الشيخ يقول رحمه الله بأنه لا يعيث نوعية البدع التي وعليكم السلام التي وقع من أجلها أو وقعت عليها المناورة. ووقعت هذه المناظرة على مراحل جيوعية من كل مرحلة إلى التي تليها حتى أفهم خصمه المرحلة الأولى العلم فقد سأله الأديمي هل علم هذه البدعة أو هل علم هذه أو هل علم هذه, هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه يعني هذه البذعية هذا الأمر المحدد هل علمه النبي؟ هل علمه الصحارة؟ فقال البذعي لم يعلموها وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه ها يعني هذه البدع التي يقوم بها بهؤلاء هل كان يعلمها النبي طبعا لا هل كان يعلمها الصحارة طبعا لا غريب أنتم تعملون أمورا ما كانت في عهد النبي وما كانت في عهد الصحارة بمعنى هذا تنقيص في حق رسول الله وصحابته إذن أنتم أعلموا من رسول الله وأعلموا من صحابته إذن هذه المسألة حجة على هذا المبتدع المرحلة الثانية إذا كانوا لا يعلموها فكيف تعلمها أنت؟ ما يجيب جدا وغريب إذا كانهم لا يعلموها فكيف تعلمها أنت هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى وسلم خلفاء رشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك أنت فتراجع البدعي وقال أقول قد علموها ما عليكم سبحانه الله قد علموها <تصفيق> طيب إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم م? فأجاب البدعي لأنه وسعهم السكوت وعدم الكلام فقال له الأدمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت فانقطع الرجل ممتنع الجواب لأن الباب انسد ما أمامه إذا كان هذا الأمر لم يسع الرسول ولم يسع صحابته فكيف يسعك أنت فصوب الخليفة رأيا الأدريني وضع بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه، وهكذا كل صاحب بدع كل صاحب باطل من بدع نعم أو غيرها فلا بد أن يكون ما قاله للقطع عن الجواب ما عنده حجة، ثم ننتقل إلى الصفات التي ذكرها المؤلف. من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف أحمد الله من صفات الله الصفات الآتية. الصفة الأولى صفة الوجه. آه صفة الوجه. الوجه تابع لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. آه بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. من يعطينا دليلا من القرآن؟ آه؟ يتبت لنا به الوجه لله تعالى. ما هو الدليل من القرآن؟ نال الله الشباب. نعم ما, ما شاء الله. ويبقى أحسنتم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرم. تمام. دل جلال وركاء أحسنتم كل شيء إنهالكم ما شاء الله لا إله إلى الله اللهم سلم سلم ومن السنة أينما تول وجوهكم فتم وجه الله أحسنتم ما شاء الله نعم من السنة، أمم، نن يعلم حديثا من السنة، مذكور فيه الوجه، ما؟ وهو حديث المتفق عليه، آه. طيب، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وقاص. قال له إنك آه هذاك من يكتب من يكتب لأنه يأتي بجواب آه إنه لن آه أعطيتكم كلمته آه ما شاء الله لا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه من تعلم علما يبتغي به نعم هذا كذلك أحسنتم يبتغي به وجه الله جيد إذن هذه أدلة هذه أدلة تثبت الوجه لله جل وعلا وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى أه؟ كيف نتبت الوجه لله تعالى تمام كيف نتبت الوجه لله تعالى ما هو الاعتقاد السليم في هذا الاتبات أه؟ نعم من غيري أحسنتم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ها نعم وهو وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا يليق بالله جل وعلا أهل التعطيل فسروا الوجه بالثواب تعوي بالله تماما ما شاء الله والله سبحان الله تذكرتها وغابت عن دهني القاعدة التي تفصل في هذا الأمر هي قاعدة الإمام مالك رحمه الله الوجه معلوم م? والكيف مجهول والإيمان به واجب م? والإيمان به واجب والسؤال عنه نعم وفي كل الصفات الله يكرمك. والسؤال عنه بدعة تماما قاعدة ذهبية الله أكبر بيننا وبينهم مقالة مالك <تصفيق> نعم آه, والسؤال عنه بدعة <تصفيق> الصفة الثانية التي ذكرها صاحب اللمعة رحمه الله الإمام المقدسي اليدان اليدان اليدان من صفات الله تعالى الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف ما هو الدليل مرحبا بك مرحبا بك ما هو الدليل من القرآن؟ ما هو الدليل من القرآن؟ آه ما شاء الله يد الله فوق أيديهم نعم جيد بل يداه بل بل يداه مبصوتتان أمم بل يداه مبصوتتان أحسنتم نعم نعم. لما خالقت بيدي. آه ما شاء الله. آه حضرة الأخ يقول بأن مسألة أو قاعدة إمام مالك آه هي وردت عن أمي سالما. <تصفيق> تكره الذهبية في في في العلو نعم لا علي <ص thief> وقالت اليهود يد الله مغلولة أحسنتم بل غلت أيديهم أم خير على أبي عشيق مالك آه ألف مشهور أنها تابيتة عن مالك والله تعالى أعلم وطوق هذه المسألة للبحث، آه الإخوة يبحثوا فيها إن شاء الله تعالى ويأتونه، آه ببحث في الموضوع. الله يكرمكم وضعوه في منبر البحث العلمي إن شاء الله تعالى ها يعني عندكم أجل أسبوع يعني يبحث الأخوة في مسألة هل هذه المقولة المباركة التي قلنا عن مالك هناك من قال هي عن أم سلمة رضي الله عنها وهناك من قال عن شيخ مالك ربيعة ها فنوجب أن نحقق في المسألة فليتكفل يتكفل الأخوة والأخوات كذلك بهذا الله تعالى واليرحط لنا عن هذه المسألة. <تصفيق> نعم، أحد الأحبة يقول بأن مالك رحمه الله لم يجب السائل المتدين مباشرة بل أطرقه وتعرق هذا لا يعني بأنه كان يفكر في الجواد. ربما هول صدمة السؤال أوقعوا في هذا الأمر احتمال والله تعالى أعلم على كل حال نطرق المسألة للإخوة يبحثوا فيها نعم هذا الذي سيبحث عنه إن شاء الله هل استنبط أم استحضر تمام إذن يبحث في المسألة ومن هيئ البحث في الأسبوع المقبل إن أطال الله في أعمالنا نسمع من إخواننا إن شاء الله تعالى. <تصفيق> الله يذكركم. <يتنقل>. طيب. <تصفيق> <تصفيق> Gå emma d-dalilu minussunna. Hm? Hela? Alli jaddejni? Hm? Man, man, jassax d-dilmit jalla, hela? Hm? Jedullahi? Malġemma? Aw, jedullahi? Hela l-ġemma? as ياب صوت يده بالليل ليتوب موسى النهار ما شاء الله فيقبض الله منها قبضة بيده الله أكبر وكلت يديه كلت يديه يمين بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله أنا كان عندي دليل واحد الآن صارت أكثر من دليل ما شاء الله <تصفيق> وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، ها؟ فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى، فليقان به سبحانه. <تصفيق> أهل التعطيل كيف فسّوا اليد اللهم أمين أهل التعطيل ما هو تفسيرهم لليد ها؟ فسّوا اليد بماذا بالنعمة أحسنتم بالقدرة الله المسعاد ها ويرد عليهم بالقاعدة التي ستأتي القاعدة الظاهرة نعم بالقوة <تصفيق> نعم. طيب <تصفيق> الصفة الثالثة النفس النفس تابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف من يصلح دليلا من القرآن على كلمة أو على النفس على صفة النفس على هذه الصفة هم؟ لا لا يا أخو ها وما ربك بضل من العبيد لا لا النفس، ما الدليل من القرآن على صفة النفس لقلت ما الدليل من القرآن على صفة النفس؟ طاولكم <تصفيق> <فعليكم> السلام يا أهل الكرام. <الفترة> آه، الدليله؟ آه ما شاء الله. أتبيا محمود؟ تعلم ما في نفسي؟ ولا أعلم ما في نفسك تماما ويحذركم الله نفسه ناشا الله ها الميدال آخر كتب ربكم على نفسه الرحمة نعم الله يكرمكم كل نفس دقيقة الموت هذا لا هذا المقصود بالمقصود فيه النفس البشرية ومن ذكرني أحسنتم هذا من السنة هذا دليل من السنة واستغاثتك لنفسي هذا دليل من السنة من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي حسنتم نعم هناك دليل آخر من السنة هناك دليل آخر من السنة م? قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحديث هو مسلم أجمع السلف رضي الله عنهم على ثبوتها على الوجه اللائق به فيجب إتباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل الصفة الرابعة الصفة الرابعة نعم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أحسنتم نعم الحديث القدسي هذا هو مسلم نعم تمام فكل ما قد جاء في الدليل تثابت من غير ما تمثيل أحسن الله إليك الصفة الرابعة المجيء المجيء ها مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجمع السلف هم المجيء ما شاء الله أعطونا الدني من القرآن وجاء ربك والملك صفا صف أحسنتم هم نعم، هل ينظرون إلا آياتيهم الله؟ وعليكم السلام، تلام. نعم، هل ينظرون؟ وهل ينظرون إلا آياتيهم الله؟ أو يأتيهم الله؟ قراءة حفص. نعم. الدليل من السنة نعم نعم نعم المجلس كالإتيان الدليل من السنة حتى إذا لم يبق أو لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. أتاه محب العالمين ولله المثل الأعلى ما شاء الله وهذا الحديث متفق عليه في حديث طويل وأجمع السلف على تبوتي المجيء لله تعالى فيجب إتباعه له من غير تحريف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمتيل وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى كيف فسروا أهل التعطيل؟ أهل التعطيل كيف فسروا المجيء؟ كيف فسّر المجيء م? يعني فسّر المجيء بمجيء أمره بمجيء أمره فعطلوا هذه الصفة نعم الصفة الخامسة الرضاء نعم بمجيء أمير حكمه نعم الصفة الخامسة الرضا الرضا كذلك من صفات الله تعالى الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف ما هو الدليل من القرآن على هذه الصفة صفة الرضا رضي الله عنهم ما شاء الله أحسنتم رضي الله عنهم ورضوا عنه ما ما شاء الله ما؟ إن تشكو يرضى لكم. أحسنتم. ما شاء الله. ومن السنة ومن السنة وَكَيْهُ رُضْوَانَهُ ما شاء الله. آه ما شاء الله. إن الله يرضى لكم ثلاثة. <تصفيق> أحسنتم الله أكبر لقد رضي الله على المؤمنين نعم الرضا بالقدر آه تمام الرضا بالقدر خيره و شره هذا الرضا بالقدر آه لقد رضي الله عن الممين لأن يبينعون تحت الشجرة مم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى اليوم أكملت لكم مم. آه تمام أكملت لكم الإسلام وراضيت نعم وراضيت لكم الإسلام عسنتم أهم <تصفيق> إن الله لا يرضى عن العبدي من يتقن الحديث من, من يتقن الحديث إن الله لا يرضى عن العبدي أن يأكله نعم أن يأكل الأكلة فيحمد عليها أو يشرب شربتها عليه ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا ينبغ المسلم أن لا ينسى هذا الأمر لينال رضا الواحد الأحد إذا أكلت أكلة فاحمد الله جل وعلا وإذا شربت شربا ها فأحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي هيئها لك يعني شربة ماء قد نستهين بهذه الشربة نستهين بهذه الجرعة من الماء فوالله لولا الله جل وعلا لولا الله لما شيبتها إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها أو يشرب الشرمة فيحمد عليها هذا الحديث يتبت صفة الرضا لله جل وعلا وأجمع السلف رضي الله عنهم على إتبات الرضا لله تعالى فيجب أن نتبته له سبحانه في حال إذا لم تجدوا من يساعدكم اتصلوا بنا على الخاص وندلكم على أحد الأخوة إن شاء الله وإن وجدتم من يساعدكم في هذا الأمر آه ما شاء الله <تصفيق> طيب وهذا الرضا هو الرضا حقيقي يليق بالله جل وعلا أحد الأخرات في لإحدى الغرف تريد أن تفتح موقعاً بجمعية إسلامية وهي طبعاً لا تعرف كيف تتم الطريقة ولا فا من باب النصيحة والتعاون جلّ الله تعالى لا عليكم يعني هذه هذي كذلك مصلحة الدعوة والإسلام فضيلة الحمد لله شكر الله لك الذك لاحي الله, الله يكرمكم <تصفيق> لا إله إلا الله <تصفيق> إن شاء الله أخونا أبو فاطمة سيساعدك بإذن الله <تصفيق> اللهم أمن طيب الصفة السادسة آه. أهل التعطيل كيف يفسيون الرضا أهل التعطيل كيف يفسيون الرضا أهل التعطيل اعلى هي بماذا أهل اهل التعطيل المعطلة ها لا يفسرون التعطيل يفسرون الرضا بالثواب نعم التعطيل نعم اراده الثواب أحسنتم ما شاء الله ها يفسرون الرضا بالثواب إن الله لا يرضى بمعنى يتيب يتيب العبد يتيب العبد وعليكم السلام عليكم الصفة السادسة الصفة السادسة وهي المحبة المحبة والمحبة من صفات الله التابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف جيد no. آه تمام ما هو الدليل من القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحسنتم يحببكم الله إن الله يحب المحسنين م? نعم فسوف فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله اتخذ إبراهيم خليلة والخليل فوق الحبيب نعم يحبهم ويحبونه نعم ما شاء الله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ما شاء الله لا إله إلا الله وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نعم كل هذه ادله من السنة ها نعم هذا الحديث كذلك ما شاء الله لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله امم لو أعطينا الله يتغدى رجلا يحب الله ورسوله وهذا الحديث هو قاسمة الظهر للروافد عليهم ما يستحقون لأن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم إن الله يحب أن تؤتانا رخصه كما تؤتى زئم. ما شاء الله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب فلانا فأحبه ما شاء الله. الله يكرمكم. يا جبيث إن يحب فلان فأحبه. ما شاء الله. <تصفيق> يا <تصفيق> الله محب في الله. <تصفيق> <تصفيق> طيب إذن آه نعم إن الله إذا حب فلان أمر جبيل أن يدي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه نعم وأجمع السلف على تبوت المحبة لله الله يكلمك فيجب إتباع ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمتيء وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. كذلك أهل التعطيل فسروا المحبة بالتوابي بالتواب. الصفة الصفة السابعة وبها نختم إن شاء الله لأننا أطلنا عليكم الصفة السابعة الغضب الغضب نعم الغضب الغضب صفة من صفات الله الثابتة الثابتة له بالكتاب والسنة إجماع السلف. قال تعالى من يأتينا بدليل من غضب الله عليه ما شاء الله. وغضب الله عليه ولعنه غير المغضوب. أمم، حديث شفاع نعم نعم حديث شفاع ما شاء الله غضب الله غضبا لم يغضب آه مثله ولا بعده وكما جاء في الحديث هكذا <تصفيق> نعم <تصفيق> أن غضب الله عليها إن رحمتي سبقت غضبي نعم نعم. إن الله كتب إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي هذا متفق عليه ما شاء الله اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك وفي حقيقة هذا أمر مشاهد أه. كم من السفهاء يتطاولون على الله جل وعلا ويسبون الله تعالى وينعتونه بأقدح النعود ومع ذلك يرحمهم لا إله إلا الله تصور أنت نفسك لو سبك شخص كيف يكون موقفك فغضبك يسبق رحمتك بخلافه ربنا جل وعلا أن رحمته تغلب غضبهم نعم قال تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا فانتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه ها غير أنه اه اغضبون نعم اسف اغضبون نعم نعم نعم كيف فسر فسر لم طر إلى الذين تولوا غضب الله عليهم تولوا قوما نعم تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم نعم هنا مغايرة بين الغضب والانتقام في هذا القول مغايرة أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام قولي تعالى فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة للغضب فجل على أن هذا الغضب مغاير هناك مغايرة طيب والصفة التامنة هي صفة الصخط ونرجع الكلام عليها في الحصة المقبلة بإذن الله تعالى سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يتقبل منه منكم وأن يصحح عقائدنا وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا للعقيدة الصحيحة التي نعيش عليها ونموت عليها ونبعث عليها غدا يوم القيامة إن شاء الله تعالى لساكم الله خيجزاء ونفع بكم وتقبل الله منكم وجعل هذه الكليمات في ميزان حسناتنا جميعا ونسأله جل في علاه أن نغفع لنبنى وأن يرحم تقصيرنا وأن يوفقنا وإياكم العمل الصالح وذي النافع كما نسأله أن يجعل دخولنا إلى هذه الغرف حجة لنا لا حجة علينا كما نسأل سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن ينصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فما نسأل سبحانه أن يفرج عن إخواننا في ليبيا وأن يفرج عن إخواننا في سائل البلاد وأن يقي جميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عافنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن ينفع بكم وأن يوفقكم خدمة هذا الدين ولنصي سنت سيدي المثلين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. سائل يسأل إذا أصبح الرجل على جنابة ثم أدركه وقت العمل فذهب إلى عمل في مدينة أخرى. فهل عليه أن يتيمم ويصلي الفجر في مقر عمله لأنه لا يستطيع الغسل هناك نعم إذن فالذي أراه والله تعالى أعلم أنه بالفعل أن يتيمم حتى يغتسل حتى ليضيع ها هذه الصلاة صلاة الفجر حتى لا تضيع منهم وشأنه في هذا شأن الذي إذا اغتسل مثلا في الصبح ربما يمرض لا يتوب عليه أن يتم يعني آه يا ما شاء الله والله أخي الكريم هذه القضية نعم سعتر سعيد السؤال يقول إذا أصبح الرجل على جنابته أصبح على جنابته ثم أدركه وقت العمل فذهب إلى عمله في مدينة أخرى فهل عليه أن يتيمم ويصلي الفجر في مقر عمله لأنه لا يستطيع الغسل هناك. م? لا يستطيع الغسل في المكان الذي الذي أجنب فيه يعني هو سيغتسل في في في مكان عمله نعم لكن السائلة طرح قضية ربما لا يستطيع أن يغتسل ربما لا يستطيع أن يغتسل في ذلك المكان ويستطيع أن يغتسل في مقر عمله يعني هل يتيمم ويصل الفجر في مقر عمله لأنه لا يستطيع أن يغتسل هناك لكن الإشكال الذي طرح هل يط آه آه مكان العمل مكان العمل فيه ماء بارد يعني ويخشى على نفسه يخشى على نفسه من المرض الله أعلم هذه الصورة شخص أصبح جنوبا أصبح جنوبا وأدركه وقت العمل أدركه وقت العمل نعم يعني هو أصبح جنبا أصبح جنبا فأذركه وقت العمل يعني لما يذهب إلى عمله يتيمم ولما يصل إلى عمله يصل الفجر لأنه لم يص لا, لا, لا يستطيع أن يغتسل لأن الماء بارد بارد وخاف على نفسه التيسير من قواعد الشريعة التيسير في كل أمن نابه تعسير ما شاء الله كما قال الشيخ السعدي ها؟ يعني لو أنه اختسر بالماء البارد قد يحصل له شيء وهذا يحصل وخصوصا إذا كان الإنسان مريض مثلا يعني فيه يعاني من برد أو من كذا لعله إذا اختسلا نعم نعم يمسك هناك هناك من هناك تمان نعم نعم نعم بلا هناك من لا يستطيع ولو عنده ماء دافئ مثلا في أمن الله لو لو لو غتسل به لو اغتسل بذلك الماء الدافئ وخرج إلى المسجد للصلاة آه قد يمرض نعم نعم هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يتيمم ويصلي وطبعا كما نعلم بأن التيمم هو طهارة مؤقتة يعني آه لما آه يعود إلى بيته عليه أن يغتسل والله تعالى أعلم لكن إشكال الذي طريحه أي لا يتوضأ بمعنى لا يعني لا يتوضّع هل وهذه القضية التي سأطرح كنت طرحتها مع أهل الشيخ في الحقيقة فتوقف فيها مثال الذي يريد أن يتممها يريد أن يتم يتيمم يتممها لاحظوا مع هذه الصورة وفضل الله تعالى معنا مش مع المشايخ ها؟ لعلهم يتحفوننا إن شاء الله. يعني شخص لا يستطيع أن يغتسل في الصبح يخشى على نفسه. آه؟ يخشى على نفسه. يا أنا أنت تقول عنده ماء بارد. إذا كان يستطيع أن يغتسل بالماء البارد ولا يشعر بشيء، فليغتسل بالماء البارد. يتوضع بالماء البارد. وانتهى الأمر. لكن نحن نقول هو خشية إذا خشي على نفسه هذه قضية أخرى يا جعفر ها يعني هو خشي, خشي على نفسه خاف نعم لا هناك هناك ناء لكنه خاف خاف ان توضع الباء حصل له شيء وأدركه وقت العمل ويريد أن يصلي الفجر في عمله هناك الماء البارد وهناك العمل وقت العمل أدركه ويريد أن يصلي في إذا كان هذا الجنب إذا كان هذا الجنب يستطيع أن يغتسل بالماء البارد عليه أن يستيقظ مبكرا. ويتوضع وينصلي حين ذاك إلى عمله ويصلي في عمله أو في الطريق أو في كذا لكن إذا كان لا يستطيع أن يتوضع بالماء البايل يعني يخشى على نفسه فهذا حكم آخر سواء صلى في عمله أم صلى في المسجد أم صلى في بيته ها واضح الآن إذن على كل حال فالأمر الآن لكن المسألة التي طريحت وأطرحها الآن بصغة أخرى شخص خاف على نفسه وعليكم سعى الله خاف على نفسه أصبح جنوبا لا يستطيع أن يغتسل في الصبح الماء الماء الدافئ موجود وكل شيء موجود لكن خاف على نفسه إن وخرج إلى المسجد ربما أصيب بنزلة برد أو شيء من هذا القبيل ماذا يفعل هل ركزوا مع عبارة الله فيكم هل قياسا, قياساً على الغسل هل يتوضأ يعني يستنجي ويتوضأ ويتيمم للغسل ها أم أنه يتيمم وذلك التيمم يقوم مقام كل هذه الأمور هذا إشكال المطوحي أخوة مطروح هذا الإشكال من زمان سبحان الله ها وطرحنا مع أحد الشيوخ الواقع توقف في الأمر واضح يعني الإنسان الجنوب ماذا يفعل عادة الذي يريد أن يغتسل يستنجي ويتودأ وضوء الصلاة ويغتسل هذه الصورة لكن الذي يريد أن يتيمم ماذا يفعل قياسا على الحالة الأولى هل يتوضى هل يستنجي ويتوضى ويتيمم أم أن التيمم يجزئه عن الوضوء للصلاة ويكفيه التيمم ويتيمم ما دام جنوبا حتى يغتسر هناك قول يقول يستنجي ويتيمم من قال هذا القول نعيد الأمر أن يكون موثقا بارك الله فيكم يأتون بصاحب هذا القول من العلماء أو من الفقهاء إن شاء الله تعالى الله يكرمكم إخواني في علم وعمل عندكم شيء إن كان عندكم شيء في البرنامج جعطيكم الوقت يا أخوانا في ما عندنا جسكاتين ما بعاقبنا فيكم. نقيسها على من عنده القليل من الماء فيغسل بالماء الذي عنده ويترمن بالباقي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل كان يستنجي ويتوضأ ثم يغتسل ها هذه صفة الغسل صحيح؟ تريد الخاص أم تطوح على العام ها؟ هذا الذي كان يفعله هذا الذي جاء في صفة الغسل الاستنجا والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل قالت ما راح يعني ها مش هنس نجيبكم ان شاء الله يعني قياسا على هذا الأمر ها قياسا على هذه المساله قياسا فقط أنا أستعمل القياس وفي الواقع هذا الذي أطمع أن إليه نفسي وأعمل به، هاه؟ ألا يمكن للجنبي أن يستنجي ما المانع ليس هناك ضرر؟ اللهم إذا كان استنجاء سيحصل مع ضرر ينتج إلى المسح هذه قضية أخرى. ألا يمكن للمحدث يعني؟ للجنوب أن يتوضأ قبل الصلاة قبل الغسل طبعا إذا كان يستطيع أن يتوضأ نعم إذا لم يستطع حتى الوضوء في هذه الحالة, الحالة، يتيمم وسيكون تيمما واحدا هذا التيمم هو للوضوء ولرفع الحالة الأكبر ها لكن إذا لم يكن عنده عذر للوضوء أليس من باب أولى أن يتوضأ تبقى التالت هو رفع الحدث الأكبر يتيمم هو يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر هذا الذي ترجح لدي وقد أكون مخطئا والله تعالى أعلم والموضوع والموضوع ها في للبحث إن شاء الله تعالى قياسا على الغسل أن يستنجي ويتوضا وضوء الصلاه ويتيمم يتم يتم نواف في الحالات الاكبر والله تعالى اعلم طيب <تصفيق> أن يستجمع ليس ليس شوط حتى ولو وجد الماء حتى ولو كان الماء موجود وأراد أن يستجمع ليس هناك فرق بين ليس هناك فرق بين اغتسال بين الجنابة والحيد ليس هنا نفس الغسل نفس الغسل بارك ضغفين نعم أختنا تسأل تقول في الدرس عرفنا البدعة لكن ما هو ضابطها وهل نستطيع تتلاقوه على العام مشيخنا إن خالفه نعم بالنسبة لضابط البدعة كما قلنا هو أن يأتي الشخص بشيء محدث لم يكن عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الراعيل الأول هذا هو ضابط البيعة يعني الأصل في المسألة وكما هو معلوم العبادة توقيفية الأصل في العبادة هو التوقف يعني لو جاءك شخص وقال لك قم بهذا قم بهذا الأمر في البيعة في عبادتك ينبغي أن تطالبه بالدليل لأن الأصل في العبادة هو التوقف يعني يأتيك يأتيك شخص فيقول لك قم بهذه الحركة أو كذا في الصلاة ينبغي أن تلزمه بالدليل حتى لا تقع في البدع قد يكون أمر مبتدع هذا إن شاء الله هل نستطيع إلقاء على العامة يعني العامة لو أن شخصا عاميا نعم نعم، لو أن شخصا عاميا قام ببدعة هل نقول بأنه مبتدع هكذا مرة واحدة ونطلق عليه لفظ مبتدع وطبعا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه علما بأن كثير من الناس يقعون في البدعة ولا يعرفون بأنها بدعة جاهل نعم جاهل الله يكلك نقول مبتدع للذي يؤصل لبدعته يدافع عنها وربما يؤصل لها وينافح عنها وعنده علم ليس عاميا جاهلا يعده لكن ينبغي أن نبين له الحق وإذا علم السنة في المسألة وتمسك بالأمن المبتدع، فهذا لا حكم آخر فهذا لا حكم آخر أما أن نأتي مباشرة ونصفه بأنه مبتدع لأنه قام ببدعة وربما هو لا يعلم بأنها بدعة هذا أمن آخر لا ينبغي نعم نعم قد يكون جاهل أو مبتدع للهوى. فينبغي أن نقيم عليه البينة وأن نبين له السنة والحكم الشرعي في المسألة، ها؟ لكن إذا تضحى بأنه يدعو إلى بدعته وعلى قناعة كذا وكذا وعنده شيء من العلم وكذا، فهذا هذا حكمه حكم آخر، فالله المستعان، الله المستعان، صلى الله تعالى أن يمد الأمته، وهناك من يرتكب بدع فقط هناك من يرتكب بذع فقط من أجل النقود نسأل الله السلامه العافيه من أجل النقود يعني هذا لو أعطيته نقودا لترجع عن بذع في في التو والحال شخصا إنسان يعمل عمل مخالف للسنة وليس بدع وليس بالعه المداومة على, على الوضوء اربعا ان نسميه بدعي أيضا شخصا ما ما فهمت كأن السؤال فيه في في فيه فتاوى كان على الوضوء اربعا اذا فالذي دوام هذا خالف السنه لأن السنة فيها ثلاثا فمن تعد فقد أشاء وأظلم ما لا في مخالف للسنة هل تبت هل تبت عن نصف المن ترضى لا والبخاري ربوب على هذا الأمر باب الوضوء مرة مرة ومرة مرة ثلاثة ثلاثة يعني من تودع فوق الثلاث هذا أساء وأظلم كما جاء في نص الحديد وأتى بشيء لم يأتي به الرسول صحيح يعني إذا تكرر هذا الأمر تكرر من هذا الشخص م? يدخل في البدعة لكن إذا وقع مرة واحدة وتجاوزه لا يسمى بداة قد ينظر إليهم بعمل خطأ والله تعالى أعلم <تصفيق> ما الله فيكم وشكر الله لكم نعطيكم وعليكم سلام الله نعطيكم لاقة إن شاء الله والجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته